مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم موكب النور دعانا أقدم الدين تنادي وأخوانا وأخوانا موكب النور دعانا أقدم عموة الدين تنادي وآخانا وآخانا أقابل قوم جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أقابل قوم جميعا ما لها اليوم سوانا أحفاد كرام أرغم الكفر زمانا أصدق الناس لسانا أطيب الناس جنانا قادة كانوا أباتا في فم الدهر بيانا موكب النور دعانا أقدم دارت رحانا عروة الدين تنادي وأخانا وأخانا ها هنا النصر تجلى واعتل التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا ها هنا النصر تجلى واعتلى التاريخ شانا فانهض اليوم عزيزا شامخا وارفع لوانا اشرق الفجر وغنى عمت البشرى ربانا هلل الكون هنيئا قد على الحق وبانا موكب النور دعانا اقدم دارت رحانا عموة الدين تنادي وأخانا وأخانا لن يرى الكفار إلا فتيه تأبل هوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لن يرى الكفار إلا فتية تأبى الهوانا لن يروا إلا جلادا ونصالا وطعانا لم لأوا الدنيا شموخا ننشر العدل أمانا رحمة للناس كنا وعذابا لعدانا موكب النور دعانا أقدم دار اطرحانا الدين تنادي وأخانا وأخانا.